انتبرت وقلبي احساسي بيقول صوت خللي ياما والناس ما اسمع الخبر عندي وغابت تطول وقتي من اليوم حسابا اجمع انتبرت وقلبي احساسي بيقول صوت خللي ياما والناس ما اسمع الخبر عندي وغابت تطول وقتي من اليوم حسابا وقت يبني اليوم حساب